والذاريات ذروا يقسم الله بالرياح التي تذر التراب فالحاملات وقرا وبالسحب التي تحمل الماء الغزير فالجاريات يسرا وبالسفن التي تجري في البحر بسهولة ويسر فالمقسمات أمرى، وبالملائكة التي تقسم ما أمرها الله بتقسيمه من أمور العباد إنما توعدون لصادق إنما يعدكم ربكم به من الحساب والجزاء لحق لا مريت فيه وإن الدين لواقع وإن حساب العباد لواقع يوم القيامة لا محاله.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 الذين هم في غمرة ساهون الذين هم في جهل غافلون عن الدار الآخرة لا يبالون بها يسألون ايان يوم الدين يسألون متى يوم الجزاء وهم لا يعملون له يومهم على النار يفتنون فيجيبهم الله عن سؤالهم يومهم على النار يعذبون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون يقال لهم ذوقوا عذابكم هذا هو الذي كنتم تسألون تعجيله عندما تنذرون به استهزاءا إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يوم القيامة في بساتين وعيون جارية آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين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 وفي الأرض وما وضع الله فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار ونبات وحيوان دلالات على قدرة الله للموقنين أن الله هو الخالق المصور وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي أنفسكم أيها الناس دلالات على قدرة الله أفلا تبصرون لتعتبروا وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي السماء رزقكم الدنيوي والديني وفيها ما توعدون من خير أو شر رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون فورب السماء والأرض إن البعث لحق لا شك فيه كما أنه لا شك في نطقكم حين تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك أيها الرسول حديث ضيوف إبراهيم من الملائكة الذين أكرمهم عليه السلام إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون حين دخلوا عليه فقالوا له سلاما قال إبراهيم ردا عليهم سلام وقال في نفسه هؤلاء قوم لا نعرفهم فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فمال الى اهله خفية فجاء من عندهم بعجل كامل سمين ظنا منه انهم بشر فقربه اليهم قال الا تاكلون فقرب العجل اليهم وخاطبهم برفق الا تاكلون ما قدم لكم من طعام فاوجس منهم خيفه قالوا لا تخف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 فاقبلت امراته في صره فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم فلما سمعت امراته البشاره اقبلت تصيح من الفرح فلطمت وجهها وقالت متعجبه اتلد عجوز وهي في الاصل عقيم قالوا كذلك قال ربك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 قال إبراهيم عليه السلام للملائكة ما شأنكم وما الذي تقصدونه قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين قال الملائكة جوابا له إنا بعثنا الله إلى قوم مجرمين يرتكبون قبائح الذنوب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 ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم ما تترك من نفس أو مال أو غيره ما أتت عليه إلا دمرته وتركته كالبال المتفتت وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين وفي ثمود قوم صالح عليه السلام آية لمن يخاف العذاب الموجع حين قيل لهم استمتعوا بحياتكم قبل انقضاء آجالكم فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فتكبروا عن أمر ربهم وعلوا استكبارا على الإيمان والطاعة فأخذتهم صاعقة العذاب وهم ينتظرون نزوله إذ كانوا وعدوا بالعذاب قبل نزوله بثلاثة أيام فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين فما استطاعوا أن يدفعوا عنهم ما نزل بهم من العذاب ولم تكن لهم قوة يمتنعون بها وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين وقد أهلكنا قوم نوح بالغرق من قبل هؤلاء المذكورين إنهم كانوا قوما خارجين عن طاعة الله فاستحقوا عقابه والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون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 فَفِرُوا إلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ فَفِرُوا مِنْ عِقَابِ اللَّهِ إلَى ثَوَابِهِ بِطَاعَتِهِ وَعَدَمِ مَعْصِيَتِهِ إِنِّي لَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ نَذِيرٌ مِنْ عِقَابِهِ بِيَنُ النِّذَارَةَ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إلَاهًا أَخْرَ إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله معبودا آخر تعبدونه من دونه إني لكم نذير منه بينوا النذاره كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون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 بل جمعهم على هذا طغيانهم فتول عنهم فما أنت بملوم فأعرض أيها الرسول عن هؤلاء المكذبين فما أنت بملوم فقد بلغتهم ما أرسلت به إليهم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ولا يمنعك إعراضك عنهم من وعظهم وتذكيرهم فعظهم وذكرهم فإن التذكير ينفع أهل الإيمان بالله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا لعبادتي وحدي ما خلقتهم ليجعلوا لي شريكا ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ما أريد منهم رزقا ولا أريد منهم أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إن الله هو الرزاق لعباده فالجميع محتاجون إلى رزقه ذو القوة المتين الذي لا يغلبه شيء وجميع الجن والانس خاضعون لقوته سبحانه فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فإن للذين ظلموا أنفسهم بتكذيبك أيها الرسول نصيبا من العذاب مثل نصيب أصحابهم السابقين له أجل محدد فلا يطلبوا مني تعجيله قبل أجله فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون فهلاك وخسار للذين كفروا بالله وكذبوا رسولهم من يوم القيامة الذي يوعدون فيه بإنزال العذاب عليهم